كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ شُدّ وَثاقَ فَإَّا مَنَّم بَعْدُ وَإَِّ فِدَ أَنْ حتىَت تَضَعَ الْحَربُ أَْزَارهَا ذَلكَ وَلَ يَشَ اللهَّهُ لَ تَصَرَ مِنْهُم وَلَكِ لَبَنُوا وَبَعضَكُمْ بِبعع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 وَأَنْهَارٌ مِنَ اللَّبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرِ اللَّذَّةِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَطَعَنَ أَمْعَاءَهُمْ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 وَيَقولُ الذيينَ آممَنُوا لَلانُ الزِلَ السُورَة فَإذَا أُزِلَ السُورَةُ مُكَمَةُ وَذُكِرَ فيِيهَا القِتَالُ رَأيتَ الذيينَ فِي قُلوبِهِم م رَضُ يَ ظُرونَ إلَيكَ نَظَرَ الْ المَغْشّ عَلَيْهِ مِنَ المَوْوتِ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 أولئك الذين لعنهم الله فأخمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من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 والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاء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 إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم ها أنتم هؤلاء تدعون فِي في سبيل الله فمنكم من يبخل